رب العالمين وأصلي ويسل وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأصالتهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة الثالثة وثلاثين بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن أو من أحكام القرآن. يقول الله <تصفيق> لا إله إلا الله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الخطاب لجميع البشر يخبر الله تعالى أنه إله واحد ويؤكد ذلك بقوله لا إله إلا هو لا معبود لا إله حق إلا هو والإله بمعنى المعبود حبا وطريمة وذينا الله جل بعد ذلك أنه الرحمن الرحيم وفي هذا والله عالم إشارة إلى أن أولوهيته وأروبيته مبنية على الرحمة على الرحمة بعباده ولهذا ترى ما أمر الله به أمرا ليس بالشاق على الناس فإذا وجد في المشطة وجد التسهيل لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله سلم إن هذا الدين عسر وقوله وهو يبعث بغوث إنما بعدت مع السرين وانتبعت مع السرين وقوله بعمران الحسين صلي قائما فإن لم تستطى فقائدا فإن لم تستطى فعلى جن وقوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة فمن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أدوهية الله ووحتى في هذه الألوهية تقوله تعالى وإلهكم إله واحد ومن فائدها أنه ينبغي في الكلام الحام أن يؤكد إذنائي أيده تقوله لا إله إلا الله، ومن فائد هذه العلوة الكريمة أكتاة اسمين من أسم الله هنا الرحمن والرحيم وإذا ذكر هذا الاسمان جميعا صار الأول بالسفة والثاني للفعل وإن أفرج أحدهما شمل الآخر وعلى هذا تكون الرحمن أي بالرحمة الواسعة والرحيم أي أن يوصل رحمته لعباده من ثوائد هذه الهاتف الكريمة أولا إثبات وحدانية الله تعالى في الأنوهية فقال هو إلهكم إله واحد الرب على الذين يابدون مع الله يلهم آخر والعجب أنهم يابدون مع الله يلهم آخر ويقولون في حق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب فيقال إن العجاب كل العجاب ما أنتم عليهم من الشرك كيف تعبدون مع الله ري رحمه خالق السماوات والأرض المتفردوا بخلقهم ثانيا يعني من فائد العادة الكريمة تأكيد الجملة الخبرية بما يؤيدها لا سيماهد في الأمور الهامة ولا يعد هذا تكرارك الكلام بقوله لا إله إلاه ومن فائد العادة الكريمة أبد على النصارى المثلثين الذين يقولون إن الله ثالث ثباثة وإن الله تعالى يقول وإله قل إله واحد ومن فواعد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما الرحمن والرحيم وإثباتنا تضمنناه نسفة وفي الرحيم إثبات أنه رحمة الله عز وجل تتعدى الغيب تتعدى للمحوم فبهذا قال الله تبارك وتعالى وربك رأفوذ الرحمة لن يؤاخذهم بما تصبوا لعجل لهم وعتاب ثم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والخلق التي تجري في البحر بما يفعو الناس فما أنزل الله من السماء لنا فحجاب العذب دم فحجاب فيه العذب دم الفجر وبث فيها من كل جبل وتصير الرياح والصعاب مسخر بين السماء والأرض بأيات الليقونية عقلون هذه جمل تدل على آيات عظيمة لكن لا ينتفع بهذا إلا أهل العقل لقوله آية من فالأول يقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض في خلق السماوات والأرض آلات عظيمة لقيمة يا قلوم كيف جعل الأرض على هذا الوجه وأرصاها بالجبال وجعل السماع على هذا الوجه وزينها بالنجوم وكيف تكون هذه الأرض على ما فيها مساعة عظيمة تكون مرجعا للخائفين ومصدرعا للحارفين وكلالك السماء بأفلاكها وهدومها وشمسها وقمرها كلها إذا تأملها الإسرائيل وجد فيها آوات عظيمة وقوى صلاة الليل والنهار آوات فيه آوات لقام ياطنون صلاة الليل والنهار بالطول والقصر كذلك أيضا بما يحدث فيهما من حراجل حروب وأمن رخاء شدة قحط غيث وغيث ذلك والفرك التي تجري في البحر بنافع الناس هذا أيضا من الآيات بقوم يعقلون الفرك هي السفينة تجري في البحر في هذه المياه العميقة الواسعة التي في طلاط وهذه وهذه الفوضى تجري في البحر بمنافع الناس بحمل بني آدم من جهة إلى جهة وحمل أرزاق من بلد إلى بلد وعلي ذلك من من الآيات العظيمة في في كل فلك التي تسجد البحر ومن ثم الناس وقلوا ونعود الله من يستمع من المورفة حياب العرب بعد نوتها هذا أيضا من آية الله هذا المطر الذي ينزل على الأرض القاحلة أن يتبت الحامدة فتصبح الأرض المحطرة كل هذا من آية الله عز وجل وإلى حلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين هو السيد الذي أعلن محمد